لآن موسوعه النابلسي وإذا ا ل ل ي ل و م ا ت ل ا س ن ا م حتى ي خ و و ض ا في حديث ي غ ر ه و إ م ا ن س ي ن ك ا ل ش ي ء الله ا تقعد ا ل ح س ن و م ا ع ل ى النابلسي ذ ي يتقون من ح س ه م و للعلوم ك ذكرى ن ه م ي ت ق ن و ذ ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا د ي ن ه م لعبا موسوعه النابلسي وذكر ت للعلوم ه ا ا من دون ل ه ي الاسلاميه شفيع ه ن دون و الله ل ولا ش ف ي وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين اغسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إ ذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين الذي ا س ت ه و ع ه ا ل ي ا ن ا ب ل ه أصحاب ي د ع و ن ه إ للعلوم ى ا ه د ا إن هدى الله ه الهدى و أ ر ن ا ل ا س ل ا ل م ي ن أ ق ي م و س و و ه وهو ا ل ذ ي إليه ت ح ش ر و ن وهو ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق و و ي م ي ق و فيكون ل كن فيكون وله الملك يوم ينفخ في ا ل ص و ر عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة وهو الحكيم الخبير و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه اذر أ ت ت خ ذ أ ص ن ا م ا آ ل ه ه اني أ ر ا ك وقومك في ضلال م ب ي ن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 ف ل موسوعه النابلسي أ ح ا ل ل م ر دازغا ا ل قال و م الاسلاميه م أفل قال لئن ل د ن ي ربي ف ل موسوعه ا رأى ل ش النابلسي ر للعلوم الاسلاميه أ ف ت ق و إ ن بريء ر مما ت ش ك و و ج و ت و ج ه ي للذي فطر ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر س ي للعلوم ا أ ن ا من ا ل م ش ر ك ي ن و ح ا ج ه قومه قال أتحاج ولا خاف م ا ت ش ر ك و ن ب ه إ ل ا أ ن ي ش ا ر ب ي ل س ع ر ب ي ك ل شيء ع ل م ا ف ل ا ت ل ا م ي ه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 م و س و ع ج ا ت م ن ن ش ا إن, إن ر ب ك ح ك ي م للعلوم و ه ب الاسلاميه ه إ س ح ق ويعقوب, ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من ومن شركه ي د ا و و د س ل ي وأيوب ويوسف م م ا ن و و س ى و ه ا ر و و ن ك ذ ه د ع و ي ا ل م ح س ن ي ن و ز ك ر ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ح ي ن و إ س م ا ع ي ل و ا ل ي س ع و يونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آ ب ا ئ ه م وذرياتهم و إ خ و ا ن ه م و ج ت ب ي ن ا ه م وهديناهم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 فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان ه إ الا ذكرى للعالمين